يا ليل يا عين انا ادعو علنتك يا ليل قم انت ظالمني انني احوى الحساد قم ربلاي اينا انا من توليت كربلاء وتعلمت من الحسين اسرارا المعاني ربلاي اينا على خط الولاء كربلاء اي وان صدر العيداء في كف روحي تار الفالاي يوم موتي موتي ليس انتهاء وما ان في <تصفيق> الظالم انني احب الحسن وما وإذا العالم حرباً ودماءاً ومحاراً نصف القبيعة لآرعة التصف بشعني شلقت فزار أبزار ومن في الصف نطرق الدم وما يفسح غير الدم من عطيم رغم في الظالمين إنني أغوى الحسين رغم أن في تفجأ أخبر الزهراء من جرح ناري ومحمد أخبر الزهراء أن الصفط أبلاع وعليه قد عالت خير العداء الله أكبر فمتى منقذنا يا أيها المنفي حيث سُبُتْ تِنْ هاي سُبُتْ قَاص عَلَى ثَرْب مُعَصَّرْ وَهُمْ أَنْبِيَ الظَّالِمِينْ إِنَّنِي هَوَى دائي على كل بلاء و ترافي كربلا ينون في ذات الصمود والملاحي وانتصر الحق ده سيد الموقف والحضر من العين. آية صدرها السبط على شر العين. رغم أن في الظالمين. إنني آهوى الحسين. رغم أن الظالمين. إنني آهوى شعر <muchas>